ثم قيل الأسباب التي يطلب بها الرزق ستة أنواع أعلاها كتب نبينا صلى الله عليه وسلم وهي إيه الغنائي جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الظلة والصغار على من خلف أمري خرجه الترمذي وصحاها فهو أفضل أنواع الكتب لأنه أخذ بالغلبة والقهر بالشرفي الثاني أكل الرجل من عمل يده إن أطيب ما أكل الرجل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده خرجه البخاري وفي التنزيل عن سيدنا داود وعلمناه صنعة لبوت لكم ورؤية أن عيسى عليه السلام كان يأكل من غزل أمه مريم عليه السلام الثالث التجارة والتجارة مباركة وقد كان معظم الصحابة يعملون في التجارة خاصة المهاجرين الرابع الحرث والغرض الحرث يعني الزراعة والزراعة ظل إن كانت في أيام الجهاد ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فكة المحرات في باب أحد الأنصار فقال ما دخلت هذه فكة المحرات ما دخلت هذه بيتا إلا دخلها الظل ليه الزراعة التي تشغل عن الجهاد ذل ومالك وجعل الظل والصغار على من خالف أمري أي جعل الظل والصغار على من اشتغل بالزراعة وترك الجهاد ولذلك عندما بلغ عمر رضي الله عنه أن المجاهدين الذين افتتحوا فلسطين قد افتتحوا ثاني الحولة وغرسوه قمحا من ثمراء الشام حنطة الشام أرسل إليه من يحركه وبعد أن بلغهم رسالة عمر قال لئن تركتم الجهاد واتغلتم بالزرع ضربت عليكم الجزية وعاملتكم معاملة أهل الكتاب إنما أقواتكم ما تأخذونه من أفواه أعدائكم وعندما بلغه أن أميراً من أمرائه اسمه الأسود عنبثة ابن الأسود العنسي كان أميراً لحظ قد اشتغل عمل ضيعة أو بستانا أرسل إليه وقال عمدت إلى ذل وصغار في أعناق الكبار ووجدت فوضعته في عنقه وإن عمل ذلع غير الخاجرين أعرفتك لا بأ الخامس اقرأ الكرآن وتعليمه والرقية وهذا من الكسب الحلال الطيب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد الخضري وجماعته عندما ركوا أميرا من أمراء العرب وأخذوا عشر شياه قال حتى يطمئن قلوبهم أن هذا طيب قال وأسموا لي معكم اضربوا لي بسه السادس يأخذ بنية الأداء إذا احتاج يعني اللي هو قرد الدين من أخذ أموال الناس يريد أداءها الله عنه ومن أخذها يريد إثلافها أثلفه الله خرجه البخاري قوله تعالى إن شاء دليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد وإنما هو خضل من الله قسمه بين عباده نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وأنا أضرب لكم مثالا ها أو <تصفيق> يعني هواتف في واحد اشترى من واحد فقط بثلاثمائة دينار الدنيا يعني ثلاثة ريال ثلاثة ريال ثم أراد أن يرجع على طرف احتكموا إلى رجل طيب فقال له يا أخي خذ أرضك قال لا أنت يا أخي أقبل لا أقبل أنا لا أريد فالرجل قال انا أخذها لحلول أخذ قطة الأرض ثلاث ألاف ريال ثلاث ألاف ريال ثم صارت الهجرة من البطة الغربية للبطة السرفية وأصبحت هذه الآن الآن أغلى من ثلاثة مليون درهم أغلى من ثلاثة مليون درهم هذه واحدة شيء الثاني عم أبو الحفن المدني اسمه إبراهيم الجليدان رجل من المحسنين الكبار في النتفل الجهاد العظلاني وهو أنشأ دار الأيتام ومن أنجح المشاريع للأيتام مشروع ما شاء الله ويأتي ببئات الألوه كل سنة وبيده يوزعها ويأتي هذا الرجل كان موظفا موظفا في مطار المدينة فأحد الأمراء قال له اشتري لي مجموعة من قطع الأرض التي حول المطار كان المطار بجائي وكل المطار والذي حوله ولا تجتريه يعني بثمن خالص فجمع له أربعين ألف ريال واشترى له أرضاً واسع بأربعين ألف ريال من هنا استدان ومن هنا استدان فجاء وقال للأمير أنا اشتريت لك أرضاً بأربعين ألف ريال استدانت هنا ومن هنا قال والله الآن عدفت نفسي ورغبت عنه أنا لا أريد لك له الثلوث أربعين الفريال من أين أسدها قال زبر رأسك على رأيته قال لا حول ولا قوة إلا بالله مصيبة حلت بناس وبدأ يصد الزائنين ويسكت هذا ويصبر هذا ويرجو هذا ويأخذ بالإحيات هذا ويأخذ هذا ثم ندارت الأيام وأصبحت تباع بمئات الملايين وأصبح من كبار الأغنياء في المدينة بل في المملكة خف بالعم الرجل إيه؟ رغم أنت رغم أنت قال أي مصيبة حلت بنا عندما اشترينا كطعة ولكن الله عجل يريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد أقول قولي هذا وأستغفظ الله لي ولكن اللهم نفسنا المؤمنين في الأرض اللهم نزعنا الفردوس العلى اللهم عمنا على ذكرك وشكرك وعبادتك اللهم عمنا سعداء وعمنا شهداء وحشنا في الله صلى الله عليه وسلم الله أعوذ بالله مفرورا من سيئات العمالين ليهده الله فلا مجهد أنه يضمن فلا, فلا هادي له وأشهد أن لا الله رحده لا شريف له وأشهد أنه أمده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونفع فصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عوض بالله وشفى رجيب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم لا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم تظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله عما يؤفتون هذه الآية بداية مصفى الجديد في الصورة. هذه <تصفيق> الآية الثالثة والعشرون في سورة الطويلة قبلها يا أيها الذين آمنوا وإنما المشركون لجت فلا يطرب المسجد الحرام بعد عامهم هادا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من صبر إن شاء إن الله عليم سكين ربط بين الآياتين أن الله عز وجل عندما منع المشركين من حج البيت الحرام صرف أن يتطرق إلى المؤمنين أن مواردهم قد تقل ولذلك قال الله عز وجل لهم هناك موارد جديد فتح لكم وهو الجذية وهذا سيعوض كثيرا مما تظنون أنه سينقسمكم وَإِنْ خِرْتُمْ عَيْلَةٌ وَإِنْ خِرْتُمْ فَقْرًا فَتَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءُ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَيْنَهُمَا لَيْنَهُمَا باب جديد ومورج جديد للمسلمين لأن بيت ما للمسلمين من موارد الرئيسية الفيء والجزية والسالم الذي يثبت من الصيد. يا الذي يدخل بيت مال المسلمين. من الغنائم. علمو ان ما من شيء كان لله خنكه وللرسول وللقربه وللسام والمساكين وابن السبيل. فالغنائم ما أخذ من الكثار بكثال أي بقهر وأما الفيء ما أخذ من الكثار بصلف فلو أراد المسلمون أن يفتحوا حكما وصالحهم أهل الحكم على أن يرجعوا عن القلعة حاطرنا تشاو من قلعنا فخرج إلينا الفائد وقال ارجعوا عنها وأنا وطيكم مئة مليون أبغاني هذه المئة مليون أبغاني اسمها نظر المسلمين في نظر, المسلم نظر الفقهاء إذ وكذلك وكذلك من السيا الراديو العربي ومن السيء الجزيه يعني لان الجزيه ضريبه الرهول او ضريبه وَالْخَرَاجُ دَرِيبَةُ الْأَرَبِ يعني إذا تتحنا بلداً بالخلف ها؟ يعني مثلاً إن شاء الله تردين أبوال الثاني بعدها دخلنا بخارة بالحرب فآهار بأهل سمرقند أوجع أهل سمرقند وقالوا نريد أن نسلمكم من النبي بدون أكتال أهل بخارة أموالهم غنائي وأهل سمرقن أموالهم فيد فالأراضي يضرب عليها ضريبة يضع عليها ضريبة اسمها الخراج والناس يعني المقاتلون يضرب عليهم ضريبة اسمها الجزية فالجزية ضريبة الرؤوس هو الخراج بريبة الأرض وإن شاء الله رب العالمين نستعلينا سريعتينا في غنائم وفئ العشرة السس هو الغنائم وجعل رزقي تحت ظل رمش ثم يفيئا من الفئ الفئ ثم يفيئا لأنه راء رجوع فاء رجع فاء إذا رجع فاءت الأموال أي رجعت إلى أيدي مستحق فيها الحقيقيين وهم المسلمون ساءت رجعت من أيدي الكثار إلى أيدي المسلمين وهم أصحابها الحقيقيين والله زوجنا كلهم يبين لهم أن لا يخشوا الفقر لأن الأموال يعني ستتغفق على المسلمين تدفق تدفقاً عزيلاً كان قراد العرافي في أيام عمر مئة مليون درهم مئة مليون درهم في مالك الناس الله أكبر الله أكبر الدرهم عن أضعاف الدنانيس الذهبي الآن في قيمتين شرائية وفي أهميته مئة مليون درام لكن في أيام الحجاد عندما زاد الظلم على الناس خلّ كثيرا خلّ كثيرا خلّ إلى أربعين مليون درام لأن الأراضي صارت لا تنفي قليلا مثل اشتراكية في مصر والاشتراكية في العالم العربي أدت إلى المحلال الزراعة كثيرة وإلى قلة الإنتاج الزراعي كثيرة لأنها أراضي مرصوبة فالأراضي المرصوبة كيف تنتج كيف يبارك الله فيها عندما جاءت الثورة الجزائرية الجمهورية الجزائرية الدموقراطية الجزائرية الشعبية الحرة اسمها أكبر من شدر لا فيها إسلام ولا عربي عندما جاءت وبدأت الإسراكية <تصفيق> <تصفيق> بدأت الفلوكترا تأكل العنب فكانت الفلوكترا حسرت الفلوكترا التي تأكل الجذور كانت الجزائر من أسر البلدان من للعنب فعندما صاروا يعطرون العنب خمراً وصاروا يصادرون الأراضي للإشتراكية قليت كثيراً محل إمتاز العنب كثيراً في الجزائر فالبركة تمحى تمحى في أيام عمر بن عبد العزيز ارتفع مرة ثانية الى ثمانين مليون درهم من أربعين مليون تأيام عبد الملك الى ثمانين مليون هذا فقط أراضي العراق فقط ايه؟ العراق ولا تدخل عن أراضي ولا أراضي ملك لا تدخل لأنه إن شاء الله طواله أشهد قالوا وجدنا في خزائن عمر بن عبد العزيز حبة القمح تنوات القمح مصطوب بجانبها هذا جزاء العدل في العرض حبة القمح تنوات القمح عندنا في في فلسطين آباؤنا يحدثوننا في أيام الخير أنهم كان الصح يواري, يواري غطف وكان يضرب النسل في صح عمد بن عامل. يقولون قمحاً يواري الخجال وقمح الشام معروفة يعني في التاريخ قمح الشام معروف سبحان الله لأن لا يرتجان السمين الشبرين سلة الزكاة وبعد النفع من هذه الله عز وجل معاذ ابن رضي الله عنه أرسله عمره إلى يمن فأرسل إليه في السنة الأولى ثمثة زكاة أهل اليمن فأرسل إليه أنا لم أرسلت لتأخذوا الناس وترسلوها إليه إنما أرسلتكم لتأخذوا أموال الأغنية وترضو على فقرائها فلا ترسل إليه شيئا قبل أن يغسني فقراء البلد قبل أن يستفي فقراء البلد فأرسل إليه معاد وهل تظن أني أرسلت إليك شيئاً قبل أن أشب حاجة الفقراء في البلد؟ ففي اليوم الأول في السنة الأولى أرسل ثلث الزكاة ففي السنة الثانية أرسل نصف الزكاة وفي السنة الثالثة أرسل كل الزكاة لم يبقى فصير واحدا في المنزل أغناهم الإسلام الله من قبل لما حصلت المجاعة عام الرمادة في زمن عمر أرسل إلى عمر بن العاص أن يمده بالقامش من مصر صار ال اليه عمرو بن العاص رساله صفر واحد يا دايته يعني يا مولانا لا ارسلنا لك قاتله اولها عندك واخرها عندي آخر في القاهره واولها في المدينه المنوره ولعن الله من بعد الاشتراكيه الحره بعد الاشتراكيه المباركه قال الاستاذ السبب الفقر هو وجود العائلة الملكية التي امتسر بمع الناس فتخلصوا من الملك وطردوا الفاروق خرج فاروق من مصر يوم عن خرج وكان الجنين المصري بعشر ريالات فاروق وكان اغلى من الدينار العرقن كان دينار وقرشين مصر خرج فاروق من البلد وحدود نصف تمتد إلى رفح خرج فاروق من البلد وكما يقول المصريون حلت الفول أد كده خرج فاروق من البلد والأسرة متماسكة والعلماء لهم فينا يحترمون من قبل خرج فاروق من البلد والأظهر وشيخ الأزهر اسمه شيخ الإسلام الأكبر يوم كان يتكلم شيخ الأزهر يسمع العالم كله خلاج فاروق من البلد ومصر دائلة للعالم دائلة لبريطانيا الخلح في زمن فاروق كان يغطي مصر ويغطي حاجات تصدر مصر القرن الآن بعد الاشتراكية بعد اغتصاب أموال الناس بعد مصادرة الشركات بعد اغتصاب الأموال والشركات والأراضي وكل شيء الله نفق الغرفة البارا كانوا الان الديه النصر كان ريالين ونص قبل كانوا قبلين ولا ايه اقل من الريالين ونص كان ب ريال الان على النت حسب علمي خمسة مليار دولار وقال بعضهم ستتين مليار خمية خمسة مليار دولار هذه ربا الذي بيتدفعه للبنوك الدولية إذا استطاعت مصر أن تدفع كل سنة يعني يفرض أن الربا سبعة في لازم تدفع اثنين اثمين واربع عشر مليار يعني الفين مليون دولار كل سنة حتى تسد الربا ويبقى الدين ثابتا الان لا تستطيع المصر ان تسد الربا ولذلك تسد كثيرا ولا تسد الربا والديون تزداد يوما بعد يوم حلة الفول كما قال الاخوة المصرئين صارت ابل كده كانت قد كده صارت قد كده البصل كان غاس كده الان قد كده قد كده وجاء عسل بركي حتىتين بسد عبد الناصر العالي قلنا هنبني وجه احنا السد العالي وبنينا السد العالي ها ودارت حوالي 1000 ميل او 1000 كيلو متر تحت المياه مياه بحيرة ماصر العظيمة ماذا حصل؟ الطني الذي كان يصيفه النيل كل سنة للأراضي عندما يصيف الان لا يوجد طني لا يوجد خيضات وهذا جعب يشبع سمك في السنة في شهر. في شهر كل سنة في كل سنة في ثمود وآب يشبع السمك الان الله يعظم علينا الطمي الذي كان يضيف النيف كل سنة من الفيضان كان يضيف طبقة غلية جديدة للأراضي المياه النيل التي كانت ترشح في أشر الصيف تتنظف الأملاح التي, التي التي على قوائد العمارات القاهرة وغيرها فالعمارة كانت تعيش ملاس سنة الآن لا تعيش أكثر من 25 سنة كانت مصيبة ولذلك سمعت من أحد المهندسين اجتباعا في مصر الآن يفكرون كيف يخلفون من الزرطة الآن إسرائيل لو أرادك أن تغرق مصر بالمياه تغرب السجن فيغرق من إسوان على بعد ألف سيلو متر أو ألف دين إلى القاهرة الطابس الثالث القاهرة يغرق إذا فاضح ولذلك نصر لا ترس فيها أن تدخل في أي حرب يستعمل فيه أسلحة ثقيلة حتى لا يهدى السبب وحتى لا يغرق معظمه فهي يعني سبحان الله المحق أقبل عليهم من كل يعني كان الرئيس يبقى يتكلم ويهاجم أمريكا في القاهرة وشحنات القنف الأمريكي تنزل في الأسنبريك ولو أرادت أمريكا أن تقيم انكلابا في مصر فقط تؤثر الاشتقام شهر أو شهراً مصر التي كانت تعتبر إيه؟ أهراء روما آبار القمس مخازن القمس للدولة الرومانية للإمبراطورية الرومانية العظيمة مصر التي أنقذت العالم الإسلامي بأيام سيدنا إيه سيدنا يوسف عليه السلام سبع سنوات ومصر تمد العالم العربي بالقمس أين هذا كله ذهب وانتهى لان الاراضي القصب ده والاراضي المخططه لا بركه فيها الاراضي المرتقه عند الحنابل لا يجوز الصلاة فيها يعني الفلاح الذي يشتغل في ارضه اذا جاء عليه عليه وقت الصلاه وصلى فيها صلاته عند الحنابل باطله المصانع يا سلام مصر كانت تنتج صوفا يوازي الصوف الإنجليزي أو يفوك الآن أين صوف صناعات الزجاج المصرية زجاج ياسين كنا كان أبي يقول لي ها؟ اشتري زجاج ياسين لأنه لا تنكسر رجاج المصابية ياسين جمهور أين الآن؟ تحطم مع, مع القيم التي تحطمت والأقلاق التي تحطمت والعزرة التي تحطمت ولذلك ينكد إخواننا المصريون على عهد الاشتراكية أنر الثادات قال لقد اوصلت الاشتراكية مثل اقتصاد مصر الى درجة الصفر ونزلته عن الصفر تحت الصفر لعنها مدينة الاشتراكية هي المساواة فلم تبقى في مصر غنيا واحدا نزلت الاغنياء كلهم ظهروا بكرة نعم قوين قالوا هناك في مصر يشترون الطعمية من ثلاثل مره في هذه ورق دراي كل شيء ورق دراي مثل قبل الاشتراك فيه جريت الاراء هذه كم صفحه 18 ولا 12 18 صفحه او 20 صفحه تبع كرتون ولا كرتين ط ثلاثه هم نيي كلناجو ينادوا حبيب الشعب باسمه الثاني وجه الصوره عبد الناصر تكون حبيب الشعب باسمه ها حبيب الشعب هو أرخص منه فالمهم واحد واحد منهم اشترى حبات من الفلافل ووضعها لفها بوركة جريدة ووركة جريدة ما شاء الله من سئكين فايل ولفهم وعاد على الطريق مزكين الوركة مستوبة نزلت الحبات فعندما وصل فتع الجريدة مالكي مالكي الطعمية لقي صورة الرئيس عبدالناصر فوضعها تحت القدمين قال له لست على دول قال <تصفيق> له على حبات البلاك اللي حق <تصفيق> <تصفيق> ينكتون كذالث عن الاشتراكية التي اوصلتهم الى هذا الحال قال واحد من الجنود المجنبين واقف على القناة فواقف بجانبه بجانبه ضوض السويدي من رجال الهدنة ايام ما كان رجال الهدنة على القناة المصري هذا الدفعة وليس دفعة الاجبارية قال له كم مهيتك؟ كم راتبه قال له أنا مهيتي تقبضها زوجتي في المدام في السويد أما هنا أنا أأخذ بدلات قال له إيه بدلات؟ قال له أأخذ بدل ألف, ألف دولار بدل افتراب وخمسمائة دولار بدل سائف وسيارة وخمسمائة دولار بدل تنقلات وخمسمائة دولار بدل سكن قال له كم يعني قال له ثلاث دولار بدلان السويدي يسأل هذا قالوا ايه تقراتبك كم مايزك كم قالوا بنيه هين ونصر بدل ايه دول قالوا بدل ما نشحك فالمهم هذه بركات الإسرائيات أما تطبيق الإسلام يا سلام يا سلام يا سلام لو طبقنا الإسلام ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بركات لا والدي يقول لي زرعنا أرضا زرعنا صاع صاع من الزرع فأنتج الصاع ألف صاع ألف صاع الله عز وجل المثال بالمثال بالمضاعفة أن الحبة تنتبع مائة حبة مثل الذين يمزكون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبعة نامل في كل ثنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء فالله ضاعف ألف حبة الحبة ألف حبة أصاع ألف الخير الآن أيام البدار أحياناً يبذرونه قد لا يستردون البدار ما حقة البرد ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم وما طفف قوم للمكال والميزان إلا أخذوا بالسنين القحف وشدة المؤونة وجور السلطان شدة المؤونة الرغيف الخبز في الدول الاشتراكية يقض طابور ساعتين أو ثلاث خاصة عند الاشتراكيين المضبوطين أمثال القذافي أمثال صدام أمثال غيره يقض طابور طويل ساعتين ثلاث حتى يأخذون ربيش السهل أو حتى يأشترون البيضة من المؤسسة الاستهلافية أو حتى يأخذون ليفة ليفة الجل ليفة هاي الخريط الذي يجلون به الصحور وكله بركات الاستهلافية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عيد اللهم صاغرون هنا يريد الله عز وجل ثلاث مضررات لقتال اهل الكتاب المضر الأول انهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر والسبب الثاني او المبرر الثاني أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله الثالث أنهم لا يدينون نبينا الحق هذه ثلاث مبررات في هذه الآية وما أجمل كلام ابن عقيل الذي أنقله ابن العربي هذا كلام الكرطبي قال ابن العربي سمعت أبا الوفاء علي بن عصير في مجلس النظر يتوها ويحتج به وقال قاتلوا وذلك أمر بالعقوبة ثم قال الذين لا يؤمنون وذلك بيان الذنب الذي أوجب العقوبة وقوله ولا باليوم الآخر تأكيد للذنب في جانب الاعتقاد ثم قال ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله زيادة للذنب في مخالفة الأعمال ثم قال ولا يدينون دين الحق إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام ثم قال من الذين أوتوا الكتاب تأكيد للحجة لأنهم كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ثم قال حتى يؤف الجزية تعيد وهم صاغرون فبين الغاية التي تمتد إليها العقوبة وعين البدل الذي ترتفع به قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر السبب الأول لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين وُثق الكتاب هذا ثلاثه اثبا حتى وقت زيتا يدعون انصرني استدعى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قالوا باصانهم في ظاهرون ان يشابهون ويمادلون قول الذين كفروا من قبل لأن, لأن المشركين كان يقولون الملائكة بنات الله وفرايتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله العنسى تلك إذن قسمة ضيدة يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يؤفقون هذا السبب الرابط السبب الخامس اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يفركون السبب السابع يريدون لأن نور الله بأقوانهم مقاومتهم الإسلام والله متم نوره ولو كره الكافرون السبب السابع أن رهبانهم إن كثيرا من الأحضار والرهبان ليصدون أموال الناس بالغاطل ويصدون عن سبيل الله هذه المبررات أي مبرر مبرر واحد أو سبب واحد كافر لقتال أهل الكتاب لكن سوق الله عز وجل هذه الأسباب والمبررات حتى لا يبقى في صدر المسلمين أي حرج في قتال النصارى وفي قتال النصارى بعد أن قاتلوا له حتى يغطوا الجزية عن يده وهم صاغرون سبحان الله يعني الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال <تصفيق> إيه؟ قال اليد العليا خير من اليد السفلة ولكن اعتبر اليد التي تغطي الجزية هنا يدا سفلة صاغرة ذليلة مع أنها هي التي صافت حتى يعطل جذية عن يد وهم صاغرون عن وهم صاغرون قالوا يأخذها الآخر وهو جالب وأما الدافع سيتفعها وهو واقع ويروي الشافعية في فكرهم رواية أن طريقة الصغار أن يمسك بلحيته يمسك بلحية النفران بيده اليطرة ويشدها ويدفع النصراني أو اليهود بيده اليمنى هذه صيغة الصغار والظل أثناء دفع الجزية وينحني أثناء دفع حتى وقال الفقهاء لابد أن يدفعها يعني لا يجوز أن يحولها بشيء لبيتنا للمسلمين لا ويقول هذه جزية بطرة اذن فكل لا. لا. لا بد ان يدفعها بيده للذي ياخذ الجزية من اجل ان يتحقق الطغار والدين <تصفيق> نعم <ما؟ تصفيق> اينا واختلف العلماء في قيمتها فانشاك منهم من قال دينار واحد على الفرد والغني ومن من قال دينار على الغني ودينار على المتوسط وأربعة دنانية على الفصير وهذا الذي ذاب إليه الحنقية والمالكية فقالوا 12 درهم على الفصير لأن الدينار يساوي 12 درهم يساوي 12 درهم فقال بـ 12 درهم على الفصير و24 على المتوسط واربعين الى ثمان واربعين على الغني لكن بعضهم قال اذناها بينار واكثرها لا حد لها اذناها بينار واكثرها لا حد لها هذا في السنة هذا في ومما تأخذ الجزية قال القرآن الذين لا ب... قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يبينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب لكن قال الحنفية والمالكية تتبل الجزية من كل مشرك أو كتابي أو وثني او مجوثي او غير ذلك وهذا هو الأليق بعالمية الإسلام لأننا لا نستطيع أن ندخل الناس جميعا في دين الله وديننا مفروض أن يسيطر على كل الأرض جميعا وأن ننخذ الناس جميعا فإذا كتحنا روسيا والهند على مذهب الشافي الهندوز الهوديون وغيرهم الروس لا بد اما ان يدفعوا الجزية اي اما ان يقبلوا الاسلام او يقتلوا لا تقبل منهم الجزية مثل مشتركي جزيرة العرب واما الحلفية والمالكية فيقولون يقبلوا الجزية من هؤلاء الهندو نقبل منهم الجزية ان شاء الله عندما نفتح الهند ونطبق عليها الاسلام فلا الهند بقيت, بقيت تحكمها دولة إسلامية حتى سنة 1857 عندما استولت عليها بريطانيا رسمياً ولد الحكم للهندوين ونزعتهم من المسلمين وإلا لو بقي الحكم الإسلامي ممتباً ولم تحكم بريطانيا لكان معظم أهل الهند الهند كان adam ummi la taqatal Allahu a al-indid qa'da a'da' al-islam hum barifan barifan damarat al-islam haythu ma hala zar'at al-yahud damarat al-islam fi mith nikatal al حركوا إبراهيم باشا الإنجليز والفرنسيين وضرب الحركة الوهابية في داخل الجزيرة العربية وقضى على الدولة الوهابية في الدرعية وخرب الدرعية وآخذ أميرها عبد الله بن سعود، وطيف به وأرسل إلى الكسطنطينية وطيف به في أسواق الكسطنطينية لأنه كانت بين الدولة العثمانية وبين الحركة الوهبية في الارث و فبريطانيا حيث محلت نشرت الفساد عرت المرأة سلمت المنافقين والعلمانيين حكم البلد وخرجت وما خرجت من بلد إلا بعد أن اسمأنت أن حكمها بيد الأشراف بيد الإنجليز الصنع الذين ربتهم على يدها وغارستهم في الأرض التي حكمتها ولكن الله عز وجل سبحانه وتعالى إيه الآن يذلهم ذلا عجيبا ذلا عجيبا تجد البريطاني الذي كان حاكما حاكم مندوباً سامياً في فلسطين أو في مصر الآن ضابط متقاعد في بريطانيا في السبعين أو في الثمانين وقد بنى القصور من دماء الفلسطينيين أو من دماء المصريين الآن راتب التقاعد لا يكفيه لدفع أجرة الخدم الذين يقومون بتنظيف القصر ولذلك يبيعون القصور الواحد والاخر تدخل شوارع في لندن كلها للسعوديين وللقطريين وللكويتيين وما إلى ذلك فتا تدخل في لندن في أيام الصيف لا تدري ايه لا تدري هذا الشارع عربي او بريطاني بقدره الذين يقفون هناك ومعظمهم لهم بيلات ومنازل هناك ونعوذ بالله من شرور الله تعوذ بالله مشوراتنا نعوذ بالله في هناك تستقبل يوم بنجي على الجدار كده ولا لا نعم المجال في قبل كده انا لا ادري اما في باكستان هذه صفقه طيبه أن في باكستان ان في شوارع لا بد ان يكونوا نظاف المسلمين لا يعملون في الكناسه لا المصارى الباكثانيين هؤلاء السمر لا قيمة لهم أبدا ولا مكانا لكن الذين يرتفون هم الإنجليز الحمر أو الأمريكان وغير ذلك هؤلاء أما للمصارى لا قيمة لهم أبدا مستقر طيب يعني مستدلون يعني كانت عندنا خدامة في البيت فالآهل ادخلوها لدورة المياه جل لكم الله من أجل التنظيف قالت لا ليس هذا شبني هاته مصرانية نظر المرهار نعم ليس هذا عمل وبلدية الزركة عندنا جاءوا بمجموعة من العمال الباكستانيين وعندما وصلوا في اليوم التالي في البلدية في الزركة سلموا هم كانوا يقولوا لماذا؟ قالوا عن الشوارع قالوا نحن ألانسل. نحن نتأمين تفكرون أنه نصاره نعم و... ورفضوا وعادوا إلى بسفان نعم لكن عملهم في داخل الحرم يعتبرونه تشريفا كناسة الحرم يعتبرونها تشريفا ولذال تستغلون في خدمة الحرمي الشريفين عند ميد الحيث أعرفه الله عز معنا إزاية وبر من نفس السباق الحائلين حديث ضائف نعم أعوزين لكن بائد إمامة المساجد مهور الحور العين حديث بائد لا هذا عمارة المسجد الحرام الكناسة من عمارة المسجد الحرام ما إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكب لا ولا يجوز لفارة أخرى من المجيب الأخبار ولا يجوز لفارة أخرى من المجيب طيب أما المجوث فيجوث أخذ الجزية منهم بالإثماع كما ورد عن عبد الرحمن بن عوث قال عمر أنا لا أجد في المجيب شيئاً هل أخذ منهم الجزية أم لا أخذ قال عبد الرحمن بن عوث سمعت رسول الله صلى الله عليه أشهد لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب سنوا بهم يعني انشوا بهم طريقة معاملة أعملون معاملة أهل الكتاب هذا الحبيب الصحيح لا هنا وفي رواية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائهم لأن ذبيحة النبيسي لا تجود وذبيحة القادياني لا تجود ذبيحه البهائي لا تجوز وذبيحه المرتد والشيوع لا تجوز ذبيحه البعث لا تجوز لذلك مرة في كراتشي وجدوا في مثل كراتشي في مثل الدوله رجلا قاديا يذبحونه كيف تطعموننا ميتا نذبحون لا ناه ترى ذلك الثمين في صفات هذه الذبيحه منهم عاطفتهم منها عاطفتهم الدينية يعني عندما صرت حادثة الحرم وقف الحمينة على سبت اليوم وقال أمريكا وراء حادث الحرم فهاجم الشعب الباكستاني على السفارة الأمريكية وأحرقوها وعلى الكنتورية الأمريكية في لاهور وأحرقوها لم يبقوا شيئا فيها الوثائق الكرادي ما إلى ذلك لا يلون على شيء يحرقونه ويدمرون كل ما يجدونه مؤمنهم بينما لم يتنفس متنفس في العالم العرض في أي قضية؟ في قضية أعراضهم تنتهك به عن طريق الأمريكان ولم يستطع أحد أن ينفس ببنت شفاه ببنت شفاه اي يعني يجوز الزواج اليوم الثاني اربعه كتابيه نعم من هذا اليوم يجوز ان ياخذها ياخذوا نعم يجوز الزواج اليهوديه والنصرانيه بشرط ان تكون مؤمنه بكتابه تؤمن باليهودي وتؤمن بالكنيسه وتؤمن بالتوراة وتؤمن باليهودية المحرف الأباء يقولون عزيزي بن الله الأباء نجوز الزواج التي تقول المسيح بن الله يجوز زواجه وإن كانت مشركة لأنه ولا تنكح تنكح المشركات حتى يؤمن هذا عام خصصه اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين ووتوا الكتاب من قبل بشرط أن لا تكون عاهرة يعني أن لا تتعاطى البغاء لأنه يجب أن تكون محصنة وقل ما تجد محصنة الآن في الغربيات اسأل الذين كانوا في السويد وغيرها هل تعتقد أنه يوجد محصنة لا يوجد لا دعت لذلك عندما تزوج حذيفة امراه من اهل الكتاب ارسل اليه عمر بلغني انك تزوجت او نتحت من اهل الكتاب فاذا بلغك كتابي هذا فتطلقها فارسل اليه حذيفه لن اطلقها حتى تخبرني هل هذا الزواج حلال ام حرام وأرسل إليه عمر إن هذا الزواج حلال ولكن في نساء الأعاجم خلابة وأخاف أن تواقع العواهر منهم أخاف أن تواقع العواهر منهم لذلك الآن يعني أنا أرى أن تتزوج اليهودية ولا النصرانية إلا كما تنكح الأمة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني الأمة لا يجوز زواجها العبدة إلا إذ عند الضرورة وعند خوف العنة على نفسه عندما يخاف الزنا على نفسه وعندما لا يجد مالاً يتزوج به مؤمنةً لأنه الآن يا أخي مشاكل زواج الكتابيات مشاكل عارضة مشاكل كبيرة لأنه امرأة تنكث ثلاثين سنة في الكرة تصاحب من تشاء وتمشي مع من تشاء وتنام مع من تشاء برضى أبيها بمعرفة أبيها تذهب مع البويفرينت صاحبها. فهل يعترض أبوها؟ لا يعترض وإذا اعترض فالسجن موجود تستطيع أن تشتكي عليه للقانون فيزينه لا بل زوجته لو أرادت أن تمسي مع أي واحد لا يستطيع أن يمنعها ولذلك كثير من الإخوة تحمسوا عندما أسلم الطال للأخوان من الغرب وتزوجوا منهن و جاءهم أولاد وقلقوا بعد الولد الثاني أو الثالث أو الرابع لصعوبة مواصلة الحياة على, أحر على أحر من على من الجرح صعب جدا ولذلك لا أرى أن تنجح الغربية سواء نصرانية أو مؤمنة إلا عند الضرورة القصوى إلا عند قرورة القصر وكم من الناس هربوا من أمريكا بعد أن أرادوا أن يأخذوا أولادهم ويغربوا بهم من نسائهم لأن القانون الأمريكي من طلق زوجته إلى أولاد الصغار تبقى مع أمهم ويتأخذ نصف ماله نصف مال ولذلك هذا شو اسمه هذا الفاسس المليونير الكبير الفاسي الفاسي اسمه الفاسي محمد الفاسي, الفاسي, الفاسي تزوج بنتا كانت تعمل تعمل ساقية من الخمر في احد الحانات في اليونان انجليزية أو المهم ثم ذهب وعاش معها في امريكا عدة ثم ما اطاق الحياة بنت فطلقها وميزانيته أظن ثلاث مليار فحكم القاضي بمليار ونصف 1500 مليون دولار للبنت هذه التي كانت تسقي الخمس فالمهم يعني المهم الزواج من الكتابيات مشكلة كبيرة كبيرة جدا وحتى اللواتي من منهم أن تحتاج إلى فترة طويلة حتى تنقلها إلى جو الإسلام لأن تغيير الناس بين يوم وليلة هذا لا يمكن لا يمكن تحتاج سنوات طويلة حتى تنسى حياتها الماضية حتى تستطيع أن تتأقلم مع الإسلام وحتى تستطيع أن تتربى الصحابة رضوان الله عليهم الصحابة ومنهم من هو من أهل بد عثمان قبام بن مضعون نبت عند عمر أنه سكر ليه ربه على الخامس هذا محجن في القادسية ويشرب الخامس فسجنه ساج بن أبي وقام سجن ووضعه القيد بيدي فكان عندما يرى الخير يقول أبياتا من الشعر من منكم يحفظها تفى حزنا تفى حزنا أن تطعن السيف أن تطعن الخيل بالقنا وأقعد مشدودا علي وثاقيا هنا سعد رأفت رأفت به وحلت قيوده واعطته فرس سعد الاشقر الاشقر اسمه البلقاء اه نعم البلقاء الاشقر لخالد البلقاء ونزل ف سعد يراقب المعركه يقول الفعل فعل الد